فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإِ تُ بَتُم فَكُووَ خَيير للَِّكُبْ وَإِن تَوَالَّتُم فَعَّمُ أَنكُ مُغَييرُمُ جِزِ للَِّ وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهت كُ مِنَ المُششررِكَِثَُّ لَن يَ قُسُوكُم شَيأَو وَلَم يظَاج لَكُم أَحَدَ فَأَتِّ فَأَتِ داههم الى مدتهن ان الله يحب المتقين فاذا سلخن اشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتم واخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم <تكلم> <شترك> إِنَّ اللَّهَ رَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَآجِرْهُ فَإِنَّ لا يَسمعَكَلَ مَ اللَِّثَُّ أَبَ لِغفُ مَأََّنَ ذَِكَ بِأََّهُم قَمُ الل